بسم الله عليكم مبارك فيكم ونفعا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمشيعين أجمعين هذا السائل يقول هل يجب أن يقول كفارة المجلس كل فرد من الجماعة أم يكفي أن يقولها أحدهم كفارة المجلس هي مستحبة في حق كل من جلس لا ليست يعني أمرا يقوله أحد الجالسين نيابة عن عن الجلوس وإنما كل من جلس يقول هذه هذا الذكر المضارع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هذا يسأل يقول البعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرّت بحلق الذكر فرتعوا ويقولون بأن جملة حلق الذكر عامة وأن عامة تعم كل مجلس علم هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر والمراد بحلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام مجالس الخير التي يبين فيها الأحكام ويوضح فيها الدين ويتعلم الإنسان فيها ذكر الله ودعاءه وعبادته فمجالس الذكر هي مجالس العلم التي يبين فيها العلم ويبين فيها الأحكام ويبين فيها أمور الدين ويبين فيها كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يذكر الله وكيف يدعو الله قال إذا مردتم برياض الجنة فارتعوا أي اجعلوا لانفسكم حظا ونصيبا من تلك المجالس بالجلوس فيها والإفادة منها نعم هذا يسال عن كتاب الوذ المصفى هل كتاب الورد المصفى المختار كتاب أذكار نحافظ عليه أم هو تجميع فقط الورد المصفى المختار ما أذكر الآن الكتاب تحديدا لكن في باب الأذكار ألف العلماء رحمهم الله كتب قيمه جدا من ضمنها هذا الكتاب كتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه تحقيقات نافعة للعلامة الألباني رحمه الله المحدث وغفر له فهذا كتاب من أنفع الكتب في باب الأذكار وكذلك الوابل الصيب بن القيم وتحفة الذاكرين للشوكاني وأيضا تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الباب مؤلفات لاهل العلم عديدة ونافعة ومفيدة ايضا حسن المسلم اليومي للشيخ سعيد القحطاني كتاب نفع الله به نفعا عظيما وكتب الله عز وجل له انتشارا واسعا فهو ايضا من الكتب التي يحرص عليها وينتفع بها ونسال الله جل وعلا للجميع التوفيق والاعانه على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين